فخذ أحدنا مكانه إننا نراك من المحسنين قال مَعَاد اللَّهِ أن أخذ إلَّا مَوْجَدَنا متى عنا عنده إن إذا الظالمون فلم يستيأسوا منه خلصوا نجيا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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أيَّت يني بهم جميعا عسَلَ الله أيَّت يني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولّى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَانِكِينَ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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لا أجد ريحا يوسف لولا لا أن تفندون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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا له سُجَدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَمِنَ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاكم من البدوي من بعد أن نزغ من بعد أن نزغ الشياخان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.